أبدو بسم الله مستعينا رضم به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أبدو بسم الله مستعينا رضم به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي استغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وان خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله الى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجد والال والصحب دواما سرمدا وبعد هذا النظم في الوصول لمن اراد منهج الرسول سألني إياه من لابدني من امتثال سؤله الممتثل فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي مقدمة تعرف العبد لما خلق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم وبما هو صائر إليه اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر وأخذ العهد عليه لرب ما بحق غيره وَبَعْدَهَا ذَا رُسْلَهُ قَدْ أَرْسَلَ لَهُمْ وَبِالْحُقِّ الْكِتَابَ أَنْزَلَ لِكَيْ بِذَلِعَهْدِ يُذَكِّرُهُمْ وَيُنْذِرُهُمْ وَيُبَشِّرُهُمْ كَيْ لَيَكُونَ حُجَّةٌ لِلْنَاسِ بَلْ لِلَّهِ أَعْلَى حُجَّةٌ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ يُصَدِّقُمْ بِلَا شِقَاقٍ فَقَدْ وَفَى بِذَلِكَ الْمِثَاقِ وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم زمل عنه والإباء ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الاعراض عنه والاباء فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخذي في الذرين فصل في كون التوحيد ينقسم إلى قسمين وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الاوامر أعظم وهو نوعان من يفهم إثبات ذات الرب جل وعلى أسمائه الحسن صفاته العلا وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور بر البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق الأول المبدئ بلا ابتداء والآخر الباق بلا انتهاء الأحد الفرد القدير الأزل الصمد البر المهيمن العلي علو وقهر وعلو وشان جل عن الأضاد والأعوان كذا له العلو والفقية على عباده بلا كيفية وما عدا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم وذكره للقرب والمعية لم ينفل العلو والفقية فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبهه لا لتبلغ الأوهام كنها ذاته ولا يكيف الحجا صفاته بق فلا يفن ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراده فمن يشأ وفقه بفضله ومن يشأ ظله بعدله فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد لِحِكْمَةٍ بَالِغَةٍ قَضَاهَا يستوجب الحمد على اقتضاها وهو الذي يرى دبيب الذري في الظلمات فوق صم الصخر وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي وهو الغني بذته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاذ والفناء لو صار من جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعه بحر والخلق تكتبه بكل آني فنت وليس القول منه فاني والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى يحفظ بالقلب وباللسان يتلك ما يسمع بالأذان كذا بالابصار إليه ينظر وبالايادي خطه يسطر وكل ذي مخلوقه حقيقه دون كلام بارئ الخليقه جل صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحثاني فالصوت والالحان صوت القاري لكن ما المتلو قول الباري ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا اصدق منه قيل وقد روى الثقات عن خير الملا بانه عز وجل وعلا في ثلث الليل الاخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل في ثلث الليل الاخير ينزل يقول هل من تائب هل من مسير طالب للمغفره يجد كريما قبل للمعذره يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار كل يراه رؤية العيان كما اتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام رؤية حق ليس يمترونها كشمس صح ولا سحاب دونها رؤية حق ليس كشمس صح ولا سحاب دونها وخص بالرؤية ياولياه فضيلة وحجب أعداء وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكيف ولا تمثيل بل قولنا قول ائمه الهدى طوب لمن بهديهم قد اهتدى وسم النوع من التوحيد توحيد اثبات بلا ترديد قد افصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه لا تتبع اقوال كل مارد غو مضل مرق معاند لتتبع أطوال كل مارد غو مضل مرق معاند فليس بعد رد ذات بيان متقال ذرة من الإيمان فصل في بيان النوع الثاني من التوحيد وهو توحيد الطلب والقصد وأنه هو معنى لا إله إلا الله هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديد أن تعبدوا الله إلها واحدا معترفا بحقه لجاحدا وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى حتى يكون الدين خالصا لا سرا وجهرا دقه وجله وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب أوصفوا وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناجا امنا فان معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت اليه ان ليس بالحق اله يعبد الا الاله الواحد المنفرد أليس بالحق إله يعبد إلا الإله الوحيد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير وبشروط سبعه قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والإلقياد فادر ما أقول العلم واليقين والقبول والإلقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه فصل في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الله السمع وفي الحديث مخ والدعاء خوف توكل كذر رجاء ورغبه ورهبه الخشوع وخشيه انابه خضوع والاستعاذة والاستعانه كذا استغاثه به سبحانه والذبح والنذر وغير ذلك ففهم هديته اوضح المسالك وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك قبح المناهي فصل في بيان ضد التوحيد وهو الشرك وأنه ينقسم إلى أصغر وأكبر وبيان كل منهما والشرك نوعان فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي وشرك نوعان فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر وهو اتخاذ العبد غير الله ندم به مسويا مضاهي يقصده عند نزول الضر لجلب خير أَوْ لدفع الشر أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا الملك المقتدر مع جعله لذلك المدعو او المعظم او المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من اليه يفزع والثاني شرك اصغر وهو الرياء فسره به ختام الانبياء ومنه اقسام بغير الباري كما اتى في محكم الاخبار فصل في بيان أمور يفعلها العامة منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه وبيان حكم الرقى والتمائم ومن يثق بودعة أو ناب أو حلقة أو عيون الذئاب أو خيط أو عظم من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي امر كائن تعلقه وكله الله الى معلقه لاي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه ثم الرقى من حمه او عين فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته وذاك لاختلاف في سنيته اما الرقى المجهوله المعاني فذاك وسواس من الشيطان وفيه قد جاء الحديث انه شرك بلا مريه فاحذرنه اذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس فاحذرا ثم حذار منه لا تعرف الحق وتنأ عنه وفي التمائم المعلقات انتك تك ايه مبينات فالاختلاف واقع بين السلف فبعضهم اجازها والبعض كف فالاختلاف واقع بين السلف فبعضهما جازها والبعض كف وإن تكن من مسوى الوحيين فإنها شرك بغير مين وإن تكن من مسوى والوحيين فإنها شرك بغير مين بل إنها قسيمه الأزلام بالبعد عن سيم أولي الإسلام فصل من الشرك من يتبرك بحجر أو شجر أو بقعة أو قبر أو نحوها يتخذ ذلك المكان عيدا وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد أو ثاني ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام فإن والزائر فيما اضمره في نفسه تلكرة بالآخرة ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يقل هجرا كقول السفه فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا أو قصد الدعاء والتوسل بهم الى الرحمن جل وعلا فبدعه محدثة ضلالة بعيدة عن هدي الرسالة وان دعا المقبور نفسه فقد اشرك بالله العظيم وجحد لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه لا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه إذ كل ذنب موشك الغفران إلا افتخاد الدين الرحماني فصل في بيان ما وقع فيه العامه اليوم مما يفعلون عند القبور من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنا على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روا أهل السنن بل نحروف سوحي النحائر فعل للتسيب والبحائر والتمسوا الحجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر وكل قبر مشرف فقد امر وأن يسوا هكذا صح الخبر وكل قبر مشرف فقد امر وان يسوى هكذا صح الخبر وحذر الامه عن اطراي فقرهم ابليس باستجرائه فخالفوه جهره وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا فانظر اليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بنائها وشادوا فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد والأجر والأحجار لسيما في هذه الاعصار وللقنادين عليها أُقدوا وكم لواء فوقها قد عقدوا ونصبوا الاعلام والريات وافتتنوا بالأعظم الروفاتي قد صادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم قد صار من أفراخه يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان فليت شعر من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك فيا شديد الطول والإنعام إليك نشك محنة الإسلام فصل في بيان السحر وحد الساحر وأن منه علم التنجيم وذكر عقوبة من صدق كاهنا والسحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعه المطهرة واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير كما أتى في السنة المصرحه مما رواه الترمذي وصححه عن جندب وهكذا في أثري أمر بقتله مروي عن عمر وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم فادر هذا وانتبه وحله بالوحي نص يشرع أما بسحر مثله فيمنع وحله بالوحي نص يشرع أما بسحر مثله فيمنع ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما اتى به الرسول المعتبر فصل يجمع معنا حديث جبريل المشهور في تعليمنا الدين وأنه ينقسم إلى ثلاثة مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وبيان أركان كل منهما اعلم بأن الدين قول وعمل فاحفظه وافهم ما عليه ذا اجتمل كفى كما قد قاله الرسول اذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاث فصله جاءت على جميعه مجتمل الإسلام والإيمان والإحسان والكل مبني على اركان فقد اتى الإسلام مبني على خمس فحق قدر ما قد نقل أولها الركن الأساس الأعظم وهو الصراط المستقيم الأقوام ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروه الوثقى التي لا تنفصم وثانيا اقامه الصلاه وثالثا تاديه الزكاه والرابع الصيام فاسمع واتبع والخامس الحج على من يستطع فتلك خمسه وللايمان سته اركان بلا نكران إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال وبالملائك الكرام البررة وكتبه المنزلة المطهرة ورسله الهدات للأنام من غير تفرق ولا إهام أولهم نوح بلا شك كما أن محمدا لهم قد ختما وخمسة منهم اولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورة لا وبالمعاد أيقن بلا تردد ولا ادعى علم بوقت الموعد لكننا نؤمن من غير امترا بكل ما قد صح عن خير الورى من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامة وأشرط لها ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما وأن كل مقعد مسؤول من ربما الدين ومن رسول وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور غرلا حفاة كجراد منتشر يقول ذو الكفران ذا يوم عسر ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفل في موقف يحل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب واحضروا للعرض والحساب وانقطعت علايق الأنساب وارتكمت سجائب الأهوال وانعجم البليغ في المقال وعنت الوجوه للقيوم واقتص منذ الظلم للمظلوم وساوت الملوك للأجناد وجيء بالكتاب والاشهاد وساوت الملوك للأجناد وجيء بالكتاب والأشهاد وشهدت الأعضاء والجوارح وبدت السوءات والفضائح وابتليت هنالك السرائر وانكشف المخفي في الضمائر وانشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال طوب لمن يأخذ باليمين كتابه بشر بحور عين والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي هو الوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل فبين ناج راجح مزان ومقرف أو بقه عدوانه وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في الميران والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما وحوض خير الخلق حق وابه يشرب في الأخرى جميع حزبه كذا له لواء حمد ينشر وتحته الرسل جميعا تحشر كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرم من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح هذا وهتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران. وثالثا يشفع في أقوام متوا على دين الهدى الإسلام وأوبقتهم كثرة الآثام فأدخلوا النار بذل الاجرام أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون كأن ما ينبت في هيئات حب حميل السيل في حفاته والسدس الإيمان بالأقدار فأيقنا بها ولا تماري فكل شيء بقضاء وقدر والكل في أم الكتاب مستقر لنوء لا عدو ولا طير ولا عم قضى الله تعالى حولا لغول لا هامة لا ولا صفر كما بذا أخبر سيد البشر وثالث مرتبه الاحسان وتلك اعلاها لدى الرحمن وثالث مرتبة الإحسان وتلك أعلاها لذر الرحمن وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان فصل في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأن فاسق أهل الملة بذنب دون الشر إلا إذا استحله وأنه تحت المشيئة وأن التوبة مقبولة ما لم يغرغر إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات وأهله فيه على تفاضل هل أنت كالأملك أو كالرسل والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه مزال في انتقاصي ولا نقول أنه في النار مخلد بل أمره للبار تحت مشيئة الإله النافذ إن شعفا عنه شاء خذ بقدر ذنبه والى الجنان يخرج اما تعالى الايمان والعرض تيسير الحساب في النباء ومن يناقش الحساب عذب ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا الا مع استحلاله لما جنى وتقبل التوبه قبل الغرغره كما اتى في الشرعه المطهرة وتقبل التوبة قبل الغنغرة كما أتى في شرعة المطهرة أما متى تغلق عن طالبها فابط نوع الشمس من مغربها فصل في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة وإكمال الله لنا به الدين وأنه خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدا مولده بمكة المطهرة هجرته لطيبة المنوره بعد أربعين بدأ الوحي به ثم دعا إلى سبيل ربه عشر سنين أيها الناس عبدوا ربا تعال شأنه ووحدوا وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الوراء وبعد خمسين من الأعوام مضت لعمر سيد الانام أسر به الله إليه في الظلم وفرض الخمس عليه وحتم وبعد اعوام ثلاثه مضت من بعد معرج النبي وانقضت اذن بالهجره نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحبا وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال حتى اتوا للدين منقدين ودخلوا في السلم مذعنين وبعد ان قد بلغ الرساله واستنقذ الخلق من الجهاله واكمل الله به الاسلام وقام دين الحق واستقام قابضه الله العلي الاعلى سبحانه الى الرفيق الاعلى نشهد بالحق بلا ارتياد بانه المرسل بالكتاب وأنه بلغ ما قد ارسل به وكل ما إليه أنزل وكل من بعده قد ادّع فكاذب في ما من بعده قد ادّع نبوة فكاذب في ما فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق فصل في من هو أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر الصحابة بمحاسنهم والكف عن مساويهم وما شجر بينهم وبعده الخليفة الشفيق نعم نقيب الأمة الصديق ذاك رفيق المصطفى في الغاري شيخ المهاجرين والانصار وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى ثانيه في الفضل بلا الصادع الناطق بالصواب أعني به الشهم ابا حفص عمر من ظاهر الدنى القويم ونصر الصارم المنك على الكفار وموسع الفتوح في الأمصار ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحياة بغير مين بحر العلوم جامع القرآن منه استحت ملائك الرحمن بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان والربع ابن عم خير الرسل أعني الإمام الحق ذا القدر العالي مبيد كل خارجي مارق وكل خب رافضي فاسق من كان للرسول في مكاني هارون من موسى بلا نكران لفي نبوة فقد قدمتما يكفي لمن من سوء ظن سلم فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة وأهل بيت المصطفى الاطهار وتابعوه السادة الأخيار فكلهم في محكم القرآن اثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر فكلهم مجتهد مثاب وخطوهم يغفره الوهاب خاتمه في التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما فما خالفهما فهو رد شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليه ما قد وجب فالدين انما اتى بالنقل ليس بالاوهام وحجس العقل ثم الى هنا قد انتهيت وتم ما بجمعه عنيت سميته بسلم الوصول الى سمام باحثي الاصول والحمد لله على انتهاء كما حمدت الله في ابتدائي أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا ثم جميع صحبه والآل السادة الائمه الابدال تدوم سرمدا بلا نفادي ما جرت الأقلام بالمداد ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير مستثلاء أبياتها يسر بعد الجمل فأرقها الغطان فافهم وادعوا لي